إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالضلل دعوا الله مخلصين له الدين لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَدْجِ فَمِنْهُمْ نُقِصَ صَيْدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ حَتَّاكِ كَفُورٌ يا ايها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم لكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحال